باب ما يحرم من الثياب سبق ذكر ماذا الحرير ما يحرم من الثياب والزين وسبق ذكر ماذا الحرير المسألة الثانية او فصل لبسة النساء للرجال ولبسة الرجال للنساء لما صح من حديث ابي هرير ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجال أو الرجل قلت والحديث صريح والحديث صريح في تحريم ثياب النساء على الرجال وثياب الرجال على النساء اذ لفظة <تصفيق> <الزبزة> اللعن من الفاظ التحريم لغة ولفظة اللعن من الفاظ التحريم بل هي من الفاظ التجديد في التحريم لأن اللعنة هو الترض من رحمة الله عز وجل وقوله لبسة المرأة يعني ما كان مخصوصا ما كان مخصوصا من لبسة النساء او من ثياب النساء لا خلي ما خلي ما وقوله لبسة الرجل ما كان مخصوصا من ثياب الرجال الدليل الثاني على التحريم عمومات النصوص المصرحة بماذا بتحريم تشبه الرجل بماذا بالمرء عمومات النصوص المصرحة بتحريم تشبه الرجال بالنساء كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهذا نص صريح وعام في تحريم تشبه المراه بالرجل وتشبه الرجل بالمرأة ومن صور هذا التشبه ما يكون من التشبه في الثياب واللباس ثالثا النظر الصحيح وقد دل على هذا المنع النظر الصحيح وهو ما يكون من أثر السياب أو اللباس على الإنسان الإنسان يتأثر بما يلبس نعم ولذلك ترى الإسلام علمنا كيف نلبس وأرشدنا إلى ما يجب أن نلبس وما يستحبه وكذا أرشدنا إلى ما لا يجوز لبسه وما يكره. لان اللباس له علاقة بشخصية الانسان حتى انهم يقولون الأم التي تلبس لباس عدوها تفكر بعقل من عقل عدوه لذا نقرأت قبل ايام طويلة انهم يقصون مدى انتشار المدنية الأمريكية بانتشار ماذا انتشار البنتال الجنس فوجود هذا البنطال في مجتمع واتخاذه لباسا هذا معناه أن الإنسان الذي يلبثه صار أقبل لماذا؟ لأفكار الأمريكان ولسلوكياتهم ولأخلاقهم ولعاداتهم إذا فينبغي أن تنبه الإنسان إلى أثر اللباس عليه نعم فلما يتخذ لبسة المرء او تتخذ المرأة لبسة الرجل فهذا لشك يؤثر على ماذا على العقل ويؤثر على الفكر ويؤثر على السلوك ومنون رأيناه ينهى صلى الله عليه وسلم عن بعض اللباس نعم فهناك ناهي عن اتخاذ جلود نمره لباس لان الانسان يتأثر بماذا بهذا اللباس فيأخذ شيئا من أخلاق ماذا؟ من أخلاق النمس؟ نعم آخر جملة ماذا تقول؟ <تصفيق> حتى قالوا والأمة التي لا تعرف كيف تلبس لا تعرف كيف تفكر والأمة التي تلبس لباس عدوها تفكر بعقل عدوه، وكذا الرجل يلبس لبسة المرأة أو المرأة تلبس لبسة الرجل، فيكون. لهذا من أثر على الفكر والسلوك والعادات يبقى هذه ثلاثة أذل لكن هنا لابد من ضبط هذه المسألة كيف احنا نقول ينهى الإسلام عن الرجل يلبس لبسة ليه والمرأة تلبس لبسة ماذا ما هو الضابط ما هو الضابط لهذا؟ نعم، العرف يعد ضابط، لكن اي عرف؟ <تصفيق> هو الفطر المستقيم. يبقى نقول، وضبط هذه المسألة، وضبط ما هذه المسألة من جهة العرفي. فهو الضابط لما يصدق عليه انه لبسة رجل او انها لبسة رجل او انها لبسة امرأة وذلك لقاعدة العموم ان كل ما لم ينضبت شرعا ينضبت ماذا ينضبت عرفا ان كل ما لم ينضبت شرعا ينضبت ماذا ينضبت عرفا كما هو معلوم قلت الا ما استثنى الدليل فجعله من ثياب النساء خاصة طيب فرع لبس المرأة البنطال هل يعد لبس المرأة البنطال من قبيل التشبه طبعا نقصد اي امرأة ها؟ ها؟ نقصد المرأة تلبس البنطال في بيتها زينة لمن لزوجها ما نقصد طبعا المرأة التي تسير فين في الشارع تبرجة او المرأة التي تلبسه امام من امام اخواني صحيح لانه يدخل في في اللباس الايه الذي لا يتحقق فيه شرط اللباس من الايه من انه لا يصف فهذا شرط في اللباس انه إيه؟ لا يصف ولا شف طيب هل يجوز او لا يجوز خاصة ان البنطال يمكن تصنيفه على انه ماذا من لبسة من؟ آه ما عندك محمود طب ما احنا قلنا ندم المهين لا ننازع في مسألة التزيين المرء انما الذي ننازع فيه هل البنطال من لبسة ماذا؟ ها؟ من لبسة الرجال ام لا؟ قل وحن... أننا اتفقنا على أنه محرم لا على أنه في تشبه محرم. هل أنت تقول بهذا أن البنطال من لباس الرجال صحيح وعليه إذا لبسته المرأة وقعت في التشبه صحيح لباس مشترك يعني يعني أنت معه طيب أسمع لمتزوج <تصفيق> <تصفيق> وألي يا خالد؟ أمم. <تصفيق> يعني إذا أنت تفرق يا خالد، فتقول يجوز، ولكن هذا الجواز مشروط عندك بما خرج عرفا من معنى التشبه، إذ جرت العادة على التفريق بين ما تلبس النساء وما يلبس الرجال، وكأن البنطال صار عندك لباسا مشتركا صحيح؟ تلبسه المرأة والبسه الرجل ويكون الضابط في فصل هذا هو ما يكون فيه من مواصفات أو كذا طيب خالد يقول بأن العرف اليوم يجعل البنطال من اللباس له أو من الثياب له المشترك وفعلا يمكن هذا هناك ثياب مشترك بين الرجل والمرأة كما في حديث الرجل الذي كان يلبس به إزارا ورجاءا. ففي الحديث إنه كان يعطي الإزار لمن لأهله صحيح إذا هناك من الثياب ما هو إيه؟ ما هو مشترك والبنطال اليوم صار لباسا مشتركا صحيح إلا ما يكون فيه من مواصفات وكذا فيجعله من لباس النساء أو يجعله من لباس الرجال ما عند لما لما قلت انه ليس من لباس النساء ونحن نرى العرف اليوم يفرق بين بنطال الرجال وبنطال النساء لو ضبطت القول فقلت يمنع ما كان على هيئة بنطال الرجال فلا بأس عند ليه لم نستطع أن نفذتها ليه من قال صعب من قال صار العادة جادة على التفريق بين هذا والذات نعم. مم. مم. بما يدل على أن من السياب ما يكون ماذا مشتركا. بارك الله في ما في حاجة هنا عصر. ما في حاجة واضح طيب ماذا يعني ماذا يعني هذا اقول بتكلم في مسألة اخرى هو رجل قال ما عندي الا ازاري لكن بتكلم في مسألة مشروعية ماذا لان في الحديث قال فان البستها اياه لم يبقى عليك شيء وهذا يدل على مشروعية ماذا لبس المرأة ليه للإزار الذي يلبسه الرجل بما يدل على أنه سياب مشترك بين رجل والمرأة واضح طيب نقول لبس المرأة البنطال للزوج أما أمام المحارم، أما أمام المحارم فلا نرى ذلك يشرع لانه ليس على شرط الثياب من ان يصف ولكن للزوج زينة هنا يكون النساء ومناط المسألة هو هل هو من ثياب النساء خاصة ام من الثياب المشتركة ام ايه ان هو من ثياب الرجال خاصة من الثياب المشترك اذا هناك بعض الثياب ما يشترك الرجل المرأة الرجل والمرأة في لبسه فلا يدخل في معنى لبسة الرجل ولا في معنى لبسة النساء قلت والعرف اليوم مفرق والعرف اليوم مفرق ما بين بنطال الرجال وبنطاق النساء والاصل في الثياب الاباحة فلا يحرم منها شيء الا بنصر وعليه فلا بأس بلبس المرأة البنطال على شرط على شرط ان يكون من صفة بنطال الرجال اذا كان ذلك دينة لزوجها او في بيتها المسألة او فصل اسبال السوب قلت ويحرم إسباله للخيلاء قولا واحدا لآل العلم لما صح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وهذا وعيد شديد وهذا وعيد شديد في الشرع لا يترتب إلا على فعل محرم بل هو من أأكد المحرمات ولما كان هذا الفعل من الخيلاء كان ذلك تأكيدا لتحريمه إذ الخيلاء صفة مذمومة وكذا أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة لا ينظر الله يوم القيام إلى من جر إزاره بطرا ما الفرق بين الحديث الاول والحديث الثاني ما حاجتنا الى ذكر الحديث الثاني وقد ذكرنا الحديث الاول نعم يا خالف صحيح نونى قال ثوبه في الحديث الثاني قال ازاره وهذا يدل على ان الاسبال محرم سواء وقع في الثوب او وقع في ماذا في الازار صحيح نعم طب ما وقال بطرا هنا يا رجل من قال بطرا غير الخيالاء ما هو البطر أول كبر, كبر. صحيح والخيالاء هو الذي هو الذي يصنع الكبر أخو ايه الفرق بين الخيالاء والكبر كبر في القلب صحيح والخيالاء في الفعل بينهم عموم وخصوص قلت وفيه تأقيد على التحريم السابق وإنما جاء حديث أبي هرير بتحريم الإسبال في الإزار طيب تحريم الازار التحريمي الاحبال في الازار حتى لا يشكل بأن حديث ابن عمر انما خاص بالسوق ايوه تبا الا ان تستعذ بنفسك لا بغيرك كما في حديث ابي هريره قال بصرا وهو الكبر بما دل على علاقة الشياطين بالقلب из أصل الكبر فين القلب مسألة ثانية الإسبال لغير الخيلاء وفيه مذهبان لاهل العلم الأول هو قول الجمهور بتحريم الإسبال كلا وإن وإن كانت حرمته أعظم وأشد للخيلاء واستدلوا عليه بحديث أبي هريرة ارحمكم الله ما أسفل الكعبين من الإزار في النار ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وقوله ما عموم يشمل يشمل الإزار أي استغفر الله يشمل ما وقع للخيلاء والكبر وما وقع لغير الخيلاء والكب. دلالة العموم الدليل الثاني حديث عليه الصلاة والسلام ازرة المؤمن الى منتصف ساقيه فجعل تقسير الثياب إيمانا والأصل في أعمال الإيمان أنها إيه؟ واجب ولا مستحب واجب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إيه آمنوا الدليل الثالث أن إثبال الإزار من صفات المتكبرين ولا يليق بالمسلم ولا يليق بالمسلم أن يتشبه بهؤلاء شبهات وجوابه. كم؟ ما هو؟ هذا الحديث فيه نظر. هو في موضع الإمام مالك. وذكره العلامة ابن عثيمين. فإن استطعت أن تبحث آه؟ وتأتي لنا ببيان كاف شاف فيه فخير فخير فعل. المذهب الثاني وهو مذهب الشافعية نقول مذهب الثاني المذهب الثاني ومذهب مذهب الشافعية بأن الخيلاء بأن إسبال الثوب الغير الخيلاء لا يحرم وإن قالوا يكره وذلك بحمل بحمل المطلق الذي جاء به حديث ابي ريره على على المقيد الذي جاء به حديث ابن عمر قلت والراجح المذهب الأول لا شك، وذلك بالمرجحات الآتي الأول أن أدلة المذهب الأول أصرح وأقوى في موضع الدلالة ثانيا أن القول بالمذهب الأول فيه جمع ما بين ماذا ما بين الدليلين وهذا أولى وهذا أولى من حمل المطلق على المقيم الثالث دافع دليل مخالف بأن حمل المطلق على المقيد ها هنا فيه نظر إذ من شرط حمل المطلق على المقيد تساوي الحكم تساوي الحكم وذلك بتساوي العقوبتين اما في المسألة التي معنا فهناك اختلاف في العقوبتين فقال في عموم الإسبال ما أسفل الكعبين فهو في النار وقال في عقوبة الخيلاء لا ينظر الله إليه وتلك عقوبة أشد من عقوبة وتلك عقوبة أشد من عقوبة بما يدل بما يدل على أن على أن الحكم مختلف فلا يصلح حمل المطلق على المقيم الوجه الرابع للترجيح ولا الخامس ما تقرر من جيات علم الأفول أن الحاضر مقدم على المبيح فالحاضرون أقوى من المبيح فلا بد أن يتقدم عليه. شبهات وجوابه ما الذين قالوا بأن الإسبال يكره ولا يحرم ذكروا جملة من الشبهات التي يجب الجواب عليه الأولى أثر أبي هريرة رضي الله عنه ولا أثر عمر أبي بكر رضي الله عنه حزرا أنه قال إن أحد شقي إزار يسترخي ألا إني أتعهد ذلك منه إن أحد شقي إزار يسترخي ألا إني أتعهد ذلك منه قال صلى الله عليه وسلم إنك لست إنك لست ممن يفعل ذلك اخويا لا كيف الجواب عليا يا طالبة الحلم. قل العهد في معنى لا هذا وجه من الجواب لكن ترى مؤخره لأن لا نقول بخصوصية الدليل إلا لما ماذا لما لا نتمكن من الجمع ما هذا أول جواب أن أبا بكر لم يكن أصلا مثبلا بدلالة قوله يسترخي واللغة العربية تقول من يسترخي هذا معناه إيه ها ينزل صحيح يبنى قول هذا هو الجواب الأول أن أبا هريرة رضي أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقم من الأصل مسبلا بدلالة قوله إن أحد شقي زار يسترخ يعني ينزل على كعبي بما يدل على أنه ليس ممن يسبل فصار بذلك الاثر ايه حج عليه ثانيا انما سؤال ابي بكر في من يسقط رداءه فيجاوز كعبيه او يسترخي ازاره وليس في من أسبل من, الإيه؟ من الأساس ثالثا على التسليم بما يقولون إني دا يدل على إني إسبال ليس محرما نقول على التسليم بما يقولون احتججنا عليهم بأن الحديث إيه؟ بأن الأثر خاص بأبي بكر يعني لو قالوا أن هذا الأثر يدل على عدم التحريم والمنع قلنا ولكنه خاص بمن بدلالة قوله لست ممن يفعل ذلك خيالا الشبعة الثانية استدلال بأثر عمران أنه دخل عليه شاب ساعة احتضاره فقال له أي الشاب أو قال عمر ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك فقالوا لو كان يحرم لما قال أتقى وهو فعل يفيد الاشتراك ولا اشتراك بين مباح وغيره مباح يعني لما اقول حضورك الدرس افضل حضورك درس التفسير افضل من حضورك درس الفقه يبقى هنا الاثنين يشتركان في ماذا في الفضل صح؟ ولكن درس التفسير أنفع لك من درس الفقه فلما قال أتقى دل على أن في إرساله تقوى أيضا لكن التقوى أبلغ في مسألة رفع الثوم وقالوا كذا رغب فيه عمر بقوله وأنقل ثوبك كذا رغب فيه عمر بقوله أنقل ثوبك وهذا مما يفيد استحباب تقصير السياب ولا يفيد الوجوب ولا يفيد الوجوب وعليه فالإسبال لا يكون محرماً وإنما يكون ماذا مستحب صحيح هذا أول الجواب صحيح صحيح ثالث صحيح قال مم. ما هو أتقف أفعل التفضيل طب ليه ما نقول إن هذا موقوف على عمر ومعارض بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح قلت وجواب عليه من وجوه نعم ثابت على النبي فين هذه طيب. نقول وهذا موقوف على عمر فلا يحتج به على مرهو ثانيا أن صيغة أفعل التفضيل لا تفيد الاشتراك أبدا بل يصح حينا التشريك ما بين محرم ومباح ثالثا أن هذا من دلالة المفهوم ومعارض بدلالة المنطوق ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم رابعا أنه قد اعتذر بأنه من مقام الدعوة، وهذا الباب يحسن فيه الترفق والترغيب، الله المستعان. مسألة؟ نعم؟ ايه إيه. طيب شباة الثالثة نصح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر إزارة وكذا عن عمر قلت وليس فيه وليس فيه معنى الإسبال على الإطلاق إذ لا يلزم من جر الإزار أنه أسبلا لأن الإزار يسقط لأن الإزار يسقط خاصة مع السرعة والحركة والانطلاق. ثانيا يقدم عليه المانع لأنه حاضر والحاضر مقدم على ماذا على المبيح بما ودالحنا قلنا أن, أن حركة حال الحركة والسرعة لا ينفق الأمر عن فقوة الإزارة بعد اللذان لا لا لا لأن الجر هنا بل فيه دلالة ظاهرة على ملمس الأرض لكن ليس فيه أنه أسبل إذ الجر هو على الأرض لا يستلزم الإسبال لأنه يحتمل أو يقال بأنه في حالة سرعة والحركة الإزار يسقط بطبيعة الحال واضح طيب قال بعضهم ان كلا العقوبتين متضمنة للأخرى لا لا, لا. ليس العقوبة الأولى متضمنة للعقوبة الثانية هو قال فهو في النار أما عقوبة لا ينظر الله ليه تلك عقوبة أخرى تمام نعم نعم ها ايش في هذا ما احنا قلنا ان الاصل الاصل في اعمال الايمان الوجوب صحيح ما لم يات النص على اخراجها من معنى الايه الاجوب معنى الاستحباب واضح طيب نقول ويجاب على هذا لأن الحديث اللي هو جر إزاره نحن قلنا أولا بأن قوله يجر إزاره ليس فيه معنى الإسبال اتداء صحيح هذا ثانيا أن المانعة مقدم أن المانعة مقدم على المبيح كما هو معلوم وثالثا أن هذا خاص به من فعله وعند التعارض قدم القول على الفعل والله المستعان مسألة الكعبان هما العظمتان الناتئتان على جانب القدم الكعبان هما العظمتان الناتئتان على جانب القدر مسألة حكم إسبال الأكمام ما معنى إسبال الأكمام أكمام إخواننا الطيبين صعير هل هذا الفعل يجوز أو لا يجوز قلت وقد نص غير واحي من أهل العلم على كراهة الإسبال في الأكمام وذلك لما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا منها خوي لا لم ينظر الله إليه لم ينظر الله إليه يوم الخيام نعم بإرسال ترى فيها شديدا حتى تبلغ منتصف الظاهر أو أشد من هذا واضح قالوا لحظة مهلا يا يخونا أنتو بتتعجلوني كده بتضيعه ما في رأس قالوا ولما كان الإسبال في العمامة كان في الأكمام أيضا كان في الأكمام أيضا قياسا لاشتراكهما في علة الإسراف والعدام الفائدة والمنفعة فأقل أحواله الكراها قلت وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قمه إلى الرسغين كان قمه إلى الرسغين كما قال أنس رضي الله عنه ورضاه وفي ذلك أن تطويل الأكمام في مخالفة صريحة لهدي عليه الصلاة والسلام وهذا مما يقربه لمعنى معنى يقربه إلى معنى الكراه. فرع الإسبال في الإمامة ونعني بالإسبال في الإمامة هو إرخاء إرخاء ذؤابة الإمامة شديدا حتى تبلغ منتصف الظاهر أو أشد وهو داخل في معنى الإسبال بما سبق ذكره من حديث عبد الله بن عمر فأقل أحوال الكراهه فإن كان للخيلاء حرم فرع، وتستثنى المرأة من حكم إشبالي الثياب، لما جاء النص بخصوصهن، بل بل وباستحباب إرسالهن لزيولهن. كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول كعبي يتكشف قال ارخي الثوب شبرا قالت ما زال يتكشف قال ارخي الثوب ذراعا وفي ذلك إشارة إلى استحباب إرخاء المرأة لزيلها وأن هذا الاستحباب شديد لما ذكرت له بعد ما يمس من الأرض ما يمس من الأرض فلم يعتبر بتلك المفسدة وإنما قال لها يطهروهما بعده ولما لم يعتبر بتلك المفسدة دل ذلك على أن المصلحة مالها أعلى وأكبر على أن المصلحة أعلى وأكبر بما يؤكد على استحباب ماذا إرخاء المرأة زيلها ولو تكلفت في ذلك لأن إرخاء الثوب شبرا أو زراعا فيه ماذا في تكلف بذل ماذا وبذل مال صحيح ولو تكلفت في ذلك ولا يشرع التكلف إلا طلبا لمصلحة شرعية إيه قبر يبقى هذا الحديث فيه أكثر من دلالة على تأكيد استحباب إرخاء المرأة زيلها أما الأول دلالة الأولى عدم اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمفسد التي ذكرتها المرأة من ماذا؟ من ثوبى يمس الأرض ثانيا من أنه أمرها بذلك ولو مع شيء منه التكلف وذلك بأن قال ترخيه زراعا فهاتان دلالتان من الحديث على استعباب إرقاء المرأة زيلها وبهذا ينتهي درس الليلة يا طلبة العلم نلتقي على خير في صلاة العصر بعد غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى وطبعا أنتم معنا اليوم بعد المغرب في درس الثاني من دروس التفسير والله تعالى الموفق والمستعان وبالتوفيق صلي صلاة المغرب ثم نجلس بدرس التفسير إن شاء الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم